الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهUSTINه وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيب اللهم بارك على محمد وآل محمد كما بارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيب وبعده فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن للغسل صفتين منها ما يجذئ فقط ومنها ما يستحب الإتيان به أما الغسل الفرد فلابد فيه من ثلاثة أشياء أولها الماء الطهور مع القدرة عليه والثاني النية والثالث تعميم الجسد بالماء وتكلمنا حول الجزئية الأولى لمسألة الماء الطهور وتوقف الحديث عند النية النية شرط لطهارة الحدث مطلقا سواء الأصغر والأكبر وسواء كان بالماء أو بالتيمم وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح خلافا للحنفية فإنهم يرون أن النية سنة في طهارة الوضوء والغسر شرط في طهارة التيمم قال ابن رشد رحمه الله تعالى اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجافة فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى نية والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية والوضوء منه شبه من العبادتين طبعا هذا الكلام سبق أن علقنا عليه في باب الوضوء قلت وسبق أن بينا أن الجانب التعبدي فيه أغلب فلهذا يفتقر إلى النية وكذلك الغسل لعموم قوله تعالى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لأن الجنابة إذا أصابت الإنسان فإنما تصيبه في موضع بعينه والعقل يقتضي أن يغسل المرء بدنه كله أم يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة لو قلنا نجاس أو نقول الأذى علشان إيه أيهما يعقل غسل البدن كله أم غسل الموضع إلا أصابه المني أو الأذى لو قلنا المسألة معقولة المعنى إذا غسل الموضع إلا أصابه الأذى فقط فلما غسل البدن كله فالواضح هنا إن المسألة تعبدية أكثر منها معقولة المعنى قال النوى رحمه الله لفظة إنما للحصر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما للحصر وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالني ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هذا لم ينوي الوضوء فلا يكون له وقال ابن قدامى رحمه الله تعالى نفى أن يكون له عمل شرعي بدون ني واستدل الجمهور أيضا بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والإخلاص إنما هو النية والوضوء من الدين فوجب ألا يجزئ بغير نية والدليل على أن الوضوء من الدين قوله صلى الله وسلم والطهور شطر الإيمان واستدل أيضا بالقياس على طهارة التيمم بجامع أن كل منهما طهارة أو طهارة عن حدث وده يعني في الحقيقة غريب من صنيع الحنفية أنهم يفرقون بين التيمم والوضوء والغسل فيرون النية شرطا في صحة التيمم وليست كذلك في الوضوء والغسل مع أن هذا إزالة حدث وده إزالة حدث والأولى أن يأخذ اكتيمم حكم بدله وهو الوضوء ومن جهة النظر قال في مواهب الجليل الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه طبعا قلت إلا أن يكون وسيلة لمطلوب والمطلوب نواه وأوامر فالنواه يخرج الإنسان من عهدته وإن لم يشعر بها فضلا عن القفض إليها فزيد المجهول حرم الله عز وجل علينا ذنه وعرضه وقد خرجنا عن العهدة وإن لم نشعر به نعم إن شعرنا بالمحرم ونوينا تركه حصل لنا الثواب مع الخروج من العهد هذه المسألة تكلمت فيها قبل ذلك نحن نهينا عن الصلاة بالثوب المتنجس فارق بين انسان يمشي في الطريق فأصابه مطر فأذال هذه النجاسة وآخر خلع ثوبه وعمد إلى غسله وتضخيره الفرق بينهم إيه؟ هنا النجاسة زالت وهنا أيضا زالت لكن الفرق بينهم دا اشتنى بالمنه عنه ودا اشتنى بالمنه عنه الفرق بينهم في السواق إن دا نوى التقرب إلى الله عز وجل بإزالة هذه النجاسة بقصد منه والآخر زالت النجاسة بدون قصد منه فالأول مثاب على قضه هذا والآخر غير مثاب لأنه لم يقصد الإتيان بهذا الأمر الذي أمر به أو نهي عن التلبس به قال والأوامر منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع ونفقة الزوجات والأقارب فإن المقصود من هذه الأمور انتفاع أربابه وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل فيخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها هنا السؤال واحد علي دين وقام آخر بدون إخباره بسدد هذا الدين يسقط الدين عنه ولا لا يسقطه يسقطه قولا واحدا طيب واحد عليه ذكاه وواحد خرجها عنه دون أن يعلمه تبرأ ذمته ولا لا تبرأ سرق ذنبه إيه وده حق وصل لأهله اللي هو المال في حالة الدين وده حق أيضا مالي وصل لأهله في حالة الذكاه <تصفيق> نعم الذكاه فيها جانب تعبدي <تصفيق> لأنها بتجمع بين الشرعي التكليفي والشرعي الوضعي الشرعي التكليفي من جهة الأمر بها في ايات كثيرة خذ من أموالهم صدقة إلى غير ذلك فهذا هو الجانب الشرعي التكليفي إذن فيها حق لله عز وجل وفيها أيضا حق من حق للآدمي فحق الله عز وجل لا تلزمه النية وحق الآدمي لا تلزم فيه النية فهنا بنقول الزكاة لأنها تجمع بين الحقين بين حق الله عز وجل وحق الآدمي لابد من توفر جانب النية فيها إبراءا للذمة وطلبا للثواب المترتب عليه يبقى تتقر إلى النية أما الدين ليس في حق لله عز وجل وإنما في حق المين حق لهذا المقرب أو صاحب فيكفيه ان يصل اليه ماله سواء من زيد او من عمر حتة ايه يعني الله عز وجل نهاك عن ارتكاب شيء نهاك عن الزمن نهاك عن السرط وانت لم تفعل اصلا لا خطر ببالك الوقوع في هذه المعصية ولا مشيت في طريقها ولا دعيت إليه حصل مطلوبة لما حصلش لكن الأمر لما قولك صلي ها لازم تفكر في الصل وإزاي هصلي وهصلي إيه وإمتى ووالآخر يبقى هنا مجرد اتعادك عن النواهي سواء خطرت على بالك أو لم تخطر ده مطلوب شرع أنك تبعد عنه فه مش مفتقره الى نية. غير مفتقره الى نيه بخلاف الاوامر لابد فيها من ايه نيه انت بتعمل ليه وبتعمل لمين وهتعمل ازاي الا غير ذلك بلا شك هنا النيه لاجل الثواب لكن مجرد انتهاء يفتقر الى نيه لا يفتقر الى نيه الا بغرض الثواب نعم تفضل <تضيفت> هو منهي عن التلبس بالنجاسة خلص ما النجاسة زالت زالت بكسبه او بغير كسبه المهم ان هي ايه زالت انا حكم الان على ثوبه او على بدني بايه احكم على ثوبه الان بانه طاه وعلى بدني بانه طاه من اللي زال النجاسة ده مش قبيطي لكن إذا أراد أن يثاب على هذا يبقى يقصد إلى إزالتها بنفسه يبقى يثاب على هذه النية أما مجرد زوالها بدون كسب منه هيثاب على إيه ومعملش حاجة أفضل وده معنى حديث إنما الأعمال بنيات وإنما لكل مرئ ما نوى أيها طبعا لا شك نعم أيها قال فإن المقصود من هذه الأمور انتفاع أربابه وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل فيخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوه ومنها يعني من الأوامر ما لا يكون صورة فعله كافية في حصول المقصود كالصلوات والصيام والنشق فإن المقصود منها تعظيم الله تعالى والخضوع له وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله وهذا هو الذي أمر الشرع فيه بالنيات والطهارة من هذا الباب وفي الحقيقة الطهارة كلها دخل في غير المعقول له لأن الحدث في حد ذاته لا يحتاج إلى تطهير الحدث في حد ذاته عقلا لا يحتاج إلى تطهير لأنه في غالب الأحداث لا يكون لها إيه جرم وبالتالي عقلا لا تحتاج إلى تطهير بخلاف النجاحات فجانب الأحداث يختلف عن جانب الأنجاح جانب الأنجاح العقل يدرك الحكمة من الأمر بإزالتها بخلاف, الإيه؟ بخلاف الأحداث فالجانب التعبد فيها أغلب ولهذا تلزم فيها النية والذين لم يشترطوا النية استدلوا بأدلة منها أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقسلوا وجوهكم فأمر سبحانه إلى آخر الآية يعني فأمر سبحانه وتعالى بالوضوء والغسل أمرا مطلقا دون قيد الني ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل فمن غسل أعضاءه ومسح رأسه فقد انتفل الأمر وصح وضوءه وكذلك من غسل بدنه وكذلك من غسل بدنه ومنها قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تفتسلوا إلى آخر الآية فلم يوجب عليه إلا الاغتسال فقط ولم يشترط النية فلا يجب إلا ما أوجبه الشارع قال والمقصود من الغسل حصول الطهارة وقد حصلت بجريان الماء على البدن سواء النوى أو لم ينوي وإن اعتبر جريان الماء لإزالة الحدث المتعلق بالأعضاء فإن الخبث المتعلق بها أقوى من الحدث وزوال هذا الأقوى لا يتوقف على النية فكيف للأضعف يعني بقوله إيه نحن بنقوله الآن النجاسة وهي أخبث وأقوى تأثيرا من الحدث لا تفتقر إلى نية يبقى إذن الحدث نفسه لا يفتخر إليه إلى نية لأن إذا كان الأقوى لا يحتاج إلى نية يبقى الأضعف لا يحتاج إلى نية وهذا في الحقيقة قياس فاشف ليه لأن أولا المسألة ليست أقوى وأضعف ولكن معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى بل المرء يقطع بأن إزالة النجاسة لا يظهر فيها أمر التعبد كأمر الحدث أو كشأن الحدث يعني الشأن في النجاسة ليس كالشأن في الحدث فكون الله عز وجل يأمر بإزالة النجاسة ويأمر أيضا بالطهارة من الحدث يبقى هنا العقل يدرك الحكمة في باب النجاسة ولا يضيك في باب الحدث فيكون ده الأصل الذي تنطلق منه نظرات العلماء فيما يجب له النية وما لا يجب له النية بشهادة الحنفية أنفسه واستدل أيضا بالأحاديث التي فيها بيان صفة الغس لم يذكر فيها النية ولو كانت واجبة لما أغفل ذكرها بل وأحاديث الوضوء أيضا يعني كل الأحاديث اللي ورد في باب الطهارة من الأحداث سواء الطهارة الكبرى أو الصغرى ليس في حديث منها البدء بالإيه بالني ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيفية الصلاة ولم يذكر له النية وقد قلتم بوجوبها للصلاة فما الفرق يعني إذا كان كل واجب يحتاج إلى ذكره مع كل تكليف يبقى إذن لا تجتمع اكثر العبادات حال بيان صفتهم كيف نتكلم الآن الوضوء لما النفس سلم علمه أصحابه لم يحتج أن يذكر لهم النية لأنها أمر معلوم سلفا إما بعموميات الكتاب والسنة وإما بالخصوص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة فذلك لما علمهم الصلاة لم يذكر أيضاً الايه؟ فإذا قلنا هنا بإن عدم ذكرها في الصلاة يجعلنا نقول بعدم مشروعيتها ساغ لنا أن نقول أيضاً إن عدم ذكرها في الوضوء او الغسل ها؟ يسوغ لنا القول به عدم مشروعيتها لكن استحاله أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع جميع الأحكام المتعلقة بهذا العمل فهو لما بيبين الصلاة بيبين إيه ذات الصلاة أركان الصلاة فإذا كانت هناك شروط عامة تشترك فيها الصلاة وغيرها فيكتفي النفس السلام بإيه بذكره لها سابقة ولا يحتاج إلى تكرارها في كل إيه في كل مرة إلا إذا اقتضى المقام ذلك وأدلة الأمر بالنية ثابتة على العموم فلا نحتاج إلى ذكرها في كل عبادة بمفردها وأجيب أيضا بأن النية ثابتة بأدلة مستقلة فلا حاجة لذكرها في كل موطن تلزم فيه والعمل بجميع الأدلة أولى من إهمال بعضها إذ الشرع كل لا يتجزأ وقياس الحدث على النجس قياس مع الفارق فالأول من باب فعل المأمور والموجب للتطهر منه ليس نجاس حسية وتخصيص بأعضاء معينة عبد وأما النجاس فالمطلوب التخلي عنها نهي من باب الثروب ولذلك لو صلى ناسيا حدثه أعاد بخلاف ما لو صلى وعليه نجاسة لم يكن عالما بها أو كان عالما بها ونسي فليس فلبس الثوب المصاب بها يعني لما بنقول بنئيس شيء على شيء يبقى لابد أن ايه يكون هذا الشيء المقاس عليه شبيه به المقيس سواء بسواء طيب الحدث قلنا لو صلى الإنسان ناسيا أنه لم يكن توضع او كان يلزمه الغسل ولم يغتفي نسيانه عذر له أم ليس بعذر ها؟ ليس بعذر يلزم أن يتوضأ مرة ثانية ويعيد الصلوات التي صلىها بغير غضوء او التي صلىها بغير غسل طيب لو صلى وبعد ما فرق من الصلاة مباشرة فبين له إن كان على ثوبه نجاس يعيد ولا لا يعيد لا يعيد وطبع الحديث أبي سعيد في صلاة النبي صلى الله عليه وعلن عليه أذى صريح في هذا الأمر <تصفيق> ها <تصفيق> كذلك كذلك ايضا اه لا عليه ايضا لا يعيد يبقى هنا بنتكلم على الفارق يعني لو اثبتنا فارقا بيننا المقس والمقس عليه يبقى لا يصلح ساعة إذن القياس نعم. ان استطاع أن يخلع ثوبه كأن يكون مثلا جاسة على جاكب مثلا لبسه ولا على شال على راسه ولا يستطيع أن مثلا يخلع القميص وعليه ثياب فسفر عورته يمكن يتم به الصلاة داخل الصلاة حتى لو أخذ منه حركات كثيرة فلا بأس يفعله أثناء الصلاة وإلا فليخرب ويزيل النجاسة او يتخلص من الثوب اللي عليه النجاسة ثم يأتي ويستأنف صلاته على قول ابن عمر رضي الله فعال عنه طيب هو على قول ابن عمر يتم على قول ابن عمر يتم يعني إذا كان صلى ركعتين وخرج بعد الركعتين إيهه يا ترى ساعتين اذا كانت الصلاه رباعيه نعم السلام لا لا الرحله ابن عليه يبقى الراجح فما كان من باب فعل المأمور وجبت له النية كالصلاة والطهارة من الحدث وما كان من باب الطرق لم تجب كالنجاسة وترك الزنا ونحوها وعليه فمذهب الجمهور أرجح والله تعالى أعلم الثالث من فروض الغسل الواجب تعميم الجسد بالماء وقد اتفق الفقهاء على هذا الفرد ونقل الإجماع عليه النووي رحمه الله تعالى وغيره ومستند الإجماع قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتفلوا مع قوله وإن كنتم جنوبا فاضطهروا والأحاديث التي سبق ذكرها هذا عن صفة الغسل المجزئ أما الغسل الكامل فصفته باختصار كما يلو إذا أراد أن يغتفل فلابد أولا من النية وذلك بأن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما تشترة له الطهارة من صلاة ونحوها ثم يقوم بغسل يديه قبل إدخالها الإناء مرتين أو ثلاثا ثم يغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم يمسح يده بالحائط أو يغسلها بأي منظف طاهر ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويكون غسلهما بنية الغسل لا بنية رفع الحدث الأصغر فهذا الوضوء صوري والمراد غسل البدن قدم فيه غسل مواضع الوضوء لشرفها ثم يخلل شعر رأسه بالماء حتى يبلغ أصول شعره وحتى يظن أنه قد أروى بشرته ثم يفيض على رأسه ثلاثا بالجانب بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط ثم يفيض الماء على سائر جسده ولا يقصد إعادة غسل مواضع الوضوء مرة أخرى ثم يغسل قدميه وبهذا يكون قد انتهى من الغسل مراعيا فيه سنن الغسل ويكفي هذا الفعل في رفع الحدثين الأصغر والأكبر وبالله تعالى التوفيق وإلا منه الوضوء يصلي به ما دام قد نوى رفع الحدث فالأصغر يدخل في الأكبر او نوى استباحة الصلاة او ما يشترط له الطهارة فهذا يدخل فيه الأدنى ضمن الأعلى نعم اللي نحن نقول إذا نوى رفع الحدث فرفع الحدث يدخل فيه المستحب أيضا لو نوى به استباحة الصلاة وما يستحب له هذا الفعل او يجب له خلاص هو كما قال حزيفة رضي الله وطلع أما يكفيه أنه قد اغتسل من قرنه إلى قدمه أعضاء الوضوء دخلت في حتى أن الفقهاء جمهور, الفقهاء جمهور الفقهاء على أنه لو أصاب او مسى ذكره أثناء الغسل قبل أن يفيض على بدنه ثم أفاض على بدنه فيصلي في بهذا الغسل أيضا لأننا قلنا تقديم أعضاء الوضوء ليس من أجل الوضوء وإنما من باب اتباع هذه النفس وسلم في هذا الجسد وتشريف لهذه الأعضاء بتقدمها وطبعا هناك يعني يذكروا حكم كثيرة يعني منها مسألة الاستعداد لل يعني ربما إذا كان الماء باردا مثلا فعندما يغسل أطرافه بالماء البارد يحصل نوع من التخدير لبقية جسده فيحتمل تعميم الجسد بعد ذلك بالماء البارد ونحو هذا اللي يهمنا في هذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا حصل وإن هو مثلا قبل أن يفيض الماء على بدنه أصاب أو ما استذكره فلأن الوضوء نفسه غير مكسوب فهنا يكفي أن هو أفاض الماء من رأسه إلى قدمه بعد ذلك فيجزئه عن الوضوء أيضا وده قول حزيفة اللي ثابت في الباب <تصفيق> امتة؟ اعرف الكلام ده امتة؟ اعرف الكلام ده امتة؟ <تصفيق> طب ازاي ده بعد التعنيم هو, هو يلزمه ان هو يتتبع الاماكن التي يغلب على الظن عدم وصول الماء اليها يتتبع الأماكن التي يغلب على الظن عدم وصول الماء إليه لأنه لما نقول اغتسل يبقى لابد أن يكون غسل كل جزء كل فين؟ في بدن إلا الأماكن الداخلية مثلا كداخل العين ومسألة داخل الفرج بالنسبة للمرأة ونحو ذلك بلت أخونا محمد يقول مقدار الماء اللازم للغسر طبعا لو قلنا مشكلة النبي صلى الله عليه كان يغتسل بالصاع ويتوضعه بالمد بل بثلثي مد هتقولي ازاي؟ هقولي اتمعرفش صحيح يعني الان بل الواحد ما المد ده الوقتي بيعمله في غسلة واحدة للوجه يعني هو يظل وضع ايده تحت الصنبور لحد المد ما يتملي وبعدين يغسل وشه بمرض اذا وجهه فقط اذا غسل لثلاث مرات محتاج ايه؟ ثلاثة امدار يبقى دخلنا كده في ايه؟ ها؟ وكمان مثلا اه اه مد للأيدين يبقى دخلنا في الصار يبقى الوضوء خدئ ماء الغس فالحصل أنه يعني الاستهتار بالمياه وعدم الخوف من الوقوع في الإسراق يجعل المرء إلى يوالي ويتصور أنه لا يقع او لا يحدث الاسباب إلا بأنه يفتح الحنفي على الآخر كيف طبعاً ده لا ينبغي أن يكون أبداً يعني أنا رأيت المهم أحد شوخنا يعني لما طلبنا منه أن يتوضأ على هذا النحو بثلثي مج فعلاً توضأ به هو كان يفتح الحنفية يعني تكاد تكون بتنقط ويعني يغسل ايدي غسل قريب من الماس ثم بعد ذلك يأخذ الماء في يد اليمنى ويغلق الحنفية باليد اليسر ثم يمضمد ويستنشق وهكذا يعني اليمين بتشتغل والشمال برضه بتشتغل دي بتشتغل في الوضوء و دي بتشتغل في إيه؟ غلق الصنبوغ بالفعل لو احنا جمعنا الماء اللي استعمله كان يعني انا اذكر ان انا جربتها مرة في العمرة وكان الماء اللي معنا قليل فانهم فرصة ان احنا نطبق هادي الناجس سلام بقى في الباب ده فعلا كفان المده كافيه لكن هي المشكلة في ان كثره الميه تجعل المرء اللي هو الوالد بمساله الكمية التي يستخدمها على كل اني رسول الله أن كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع او خمسة امداد يعني بالكثير لا, لا. خلاص احنا قلنا ان الوضوء دخل في الجزء احكام الغسل بتطغى على احكام الوضوء حتى لو لم يتوضا خالص في المستحب أيضا لو عمن بدؤوا بالماء يجزئوا عن الغسل المستحب ولا مجزئوش حتى من قلب هذا حتى من قلب هذا هم اختلافهم في مساله المضمضه والاستنشاق فقط اللي قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء يقولوا تعميم البدم بالماء مع المضمضة والاستنشاق زي الشوكان ما قال كده في الدرة البهية فخلافهم في المضمضة والاستنشاق باعتبار ان الداخل الأنف وداخل الفم ليس من الظاهر الذي يجب ايه غسل فقط والجمهور على خلاف ذلك ان المضمضة والاستنشاق غير واجبة في الغسل أي. نعم نعم اللي في الغسل بقى قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وانما فعلها فقط وعندما قال خذ هذا وافرغه على نفسه او على جسده لم يأمر بالمضمضه والاستنشاق فسقطت في في الغسل والوضوء تنسحب عليه احكام الغسل فلا يلزم فيه المضمضه والاستنشاق نعم اي فقط متى نوى يعني والان شعر بالحر فدخل يغتسر بأنه إيه؟ يبرد بدنه وخرج يعني جمع بين نيتين نيت التبرد ونيت التعبد لا بأس بتارك ايه أثناء الغسل امتى يعني اهم حاجة قبل أن يعمن بدنه بالماء اذا كان قبل أن يعمن بدنه بالماء يلزموا أن يعمن بدنه بالماء فقط وفقا كده ايه اتى بالغسل المجزئ وما فعلوا قبل ذلك بغير نية فقط إذا نوى يعني هو الآن مقول دخل وهو متعود اعتاد أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء في كل غسل فهو داخل الآن بنية التبرد وبالفعل غسل أعضاء الوضوء وعمل كل كلام ده فين بنية التبرد أول ما جاء صب الماء على بدنه قال طيب منا محتاج أن أنا مثلا أصلي ركعتين الضحى مثلا بالوقت او محتاج اقرأ قرآن وكان يرى ان يلزم لقرأة القرآن الطهارة او نحو ذلك فنوى بساعة اذن الايه استباحت استباحت ما يحتاج الى الوضوء خلاص يجزئ لان اهم حاجة تعميم البدن بيه الماء يبقى كده اتى بيه الغسل المجزئ نعم ها ساعة ثانية الحديث الحادي والثلاثون